si laهُ bin q ka gian jerin ba kum baأَ sa ko kum la conceito ذ tanjan gau la gu bin قو kanjan je ba kum ni baأَ sa twamma الذين يغذون أصواتهم عند رسول الله أولا ان الله ذو قلوبهم تسقى لكم ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله بطر laวัน naهُ فب àta ت khuوج himแล้ว That's the thing, yeah, no. thing ثم ولكن الله Thank uh -huh. siko mudi ma na wanzai na vosi ku və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 for you Altyazı M.K. One Earth's a dance and dance too a ai la na nu git ni bubuka si Amen. Um. قلنا تمنوا علي out.